استمع إلى الحوار ثم تحدث عنه مع أصدقائك الرسالة وإنترنت مرحبا يا علي ماذا تفعل؟ أكتب بريدا إلكترونيا يا جدي ما هو البريد الإلكتروني؟ إنه نوع من أنواع التواصل في الإنترنت في الماضي كنا نتواصل مع أقربائنا بالرسائل كيف كانت كتابة الرسالة يا جدي؟ كنا نشتري ظروفاً جميلة وطوابع متنوعة ثم نكتب كلمات طيبة على أوراق مزخرفة كانت جميلة جداً ولكن يأتي جوابها بعد أسبوع أو أكثر نحن أحياناً نأخذ جواب البريد الإلكتروني فوراً فمثلاً إذا أرسلت بريداً إلكترونياً في الساعة الرابعة قد يأخذه صديقي في نفس الساعة. هذا جميل، لكنني أشتاق إلى كتابة الرسالة لأنها كانت مليئة بالحاسيس اللطيفة.